فلا ولا تصدقن أو لا تصدقن بنية نماما ولا تصدقن نماما لان حمل الحطب بين الناس يقذفه صاحبه في نار جهنم والنميمه والنميمه سورة البوار وتقطع اواصر القربى والجوار ولا تحمدن مرايا بنيا فان الرياء نفاق فان الرياء نفاق ومن حمل النفاق فقد عصى الله ولا تحقرن انسانا ولا تحقرن انسانا بنيا مهما زرت واعيونكم او دفع عن ابوابكم لانكم بضعفاء فهمون والانسان هو الانسان كريم عند الله حين خلقه وشرفه بالايمان واحرى بمن كرم الله ان يكرما ولقد كرمنا بني ادم نعم بني ادم دون القاب وشارات فكلكم لادم وادم من تراب لتكن صدوركم بني رحبه لا تضيقوا بالتعدي عليكم ولتكن مياه وجوهكم ساكنه حالى الرضا والغضب واحرصوا ان لا تظهروا غضبا ولا تف ولا تدفينوا حقدا لان الذحل الذحل على الحقد برضو ينقض ظهر الهمه التي علقت بمعرفه الله وليست بقائمة على أم على أمر الله همة أنقب أنقض ظهرها الحقد وبت قواها الحسد وأبعف عظيمتها الحسرة وحاذروا بني اتيان البذخ وامتشاء المرح امتشاء ولا تمشي في الأرض مرحاً أنا مشية المرح وحاضر بني إتيان البذخ وامتشاء المرح وارتكاب السفه فإن السفيه ساقط في عين الله كما هو ساقط في عين الناس وعلم بني أن الإنسان حيث وضع نفسه ومن وضع نفسه مواضع الريب فلا يلمن من ظن به الظنون فليكن بني فعلكم رشيدا وقولكم حميدا وتجنبوا الشيطان لان الشيطان يجري في الانسان مجرى الدم ولن يتحرز منه الا من حفظه الله وجعله من المخلصين وتجنبوا بني دفع الايام عيانا عيانا قبل تسخط ومغالبه القدر مرها مرة يعني قوة فإنه من فعل الجاهلين لأن ما الله كائن ولا بده فلا تفرطوا بني في طلب الآخرة وعليكم بالعمل الصالح الخالص لوجه الله تعالى ولا تعلوه بما يقصر به عن الارتفاع إلى رضا الله ألا وإن الله لا يرضى اختلاف المقاصد وتباين النيات فأخلصوا أعمالكم ليوتي الله يكفكم ما أهمكم من الوجوه غيره ولا تطلبوا ثواب الآخرة في الدنيا ولا ثواب الدنيا في الآخرة لأن من طلب مما عند الله وجد ما طلب طبعا عبارة ولا تطلبوا ثواب الآخرة في الدنيا ولا ثواب الدنيا في الاخره يعني هذه العباره تدعو ان لا يطلب المؤمن في الدنيا ما وعده الله به من ثواب من على الاعمال الصالحه في الاخره وان يتجرد في عبادته لله عن طلب الأعواق وان يرفع همته وان لا يرضى بغير الله بديلا لأنه لا يجتمع عطاء ومؤمن في منزل واحد ثواب الآخرة في الدنيا يعني معناها المولى عز وجل وعد المؤمنين الذين استقاموا على نهجه واطاعوا أمره لم تثلوا أمره واجتنبوا نواهيه وعدهم بالجنه وذا ثواب محل من الآخرة لكن وحدين يقولوا طالما نحن لنصلي الاوقات في جماعه ومستقيمين على ما طلبوا منا من الاوامر والنواهي كمن ما يعكر صفانا بانو يخربوا علينا معيشتنا ولا حوائجنا الدنيويه واحدين بيشتكوا كده عنه والناس الناس يعبد الله على حرف فان اصابه خير يطمئن به وان اصابه <تصفيق> يعني معناها دائر يصرف طوال وقته يعني نظر الاستقامة وطاعة الله ما يعكر صفاه ولا يخرب عليه مصالح الدنيا يا دي يعني دي ما ما قالوا عليك يا أخي دي براه ودي براه ورشو مسالة الاخرة مسالة التوابة الاخرة ديش الاخرة وحسن ليه كنت دخل الذي ال... ال... يتدخر لك من يوم لليوم الاخر و... و... ودار الخلود احسن لك مما يدوك له هنا وتفوت تخليه نعم <تصفيق> معنى ولا, ولا تطلب الثواب الاخره في الدنيا يعني نظير ما تعملون من صالح الاعمال ما تقولوا يعني واحد يقول الله يا جماعه حاسني أصل الصلاة في لا بيتودنا، وفلان ذاك يوم واحد ما ركع لي الله ولا كبر، أمور ماشية ميل مية، ندير والله الصلاة ممتعة، والحكاية هاين الداء؟ دا يقول ويقول سؤال آخر ولا تطلب في الدنيا يعني الدنيا لا يعني لا تعدل عند الله جناح بعض، فا يعني وإن صعبت عليك بعض الحوائج وشق عليك وقوع في النفوس فقد او حاجات ما مشت معك هي عند الله كلها اللي تفيها واللي غيرك فيها كلها لا تساوي عنده لا تعد عنده جناح بعوضه عشان كده ارفع همتك ها ولا تطلب ثواب الاخره في الدنيا طيب ولا ثواب الدنيا في الآخرة كمان يعني معناها ثواب الدنيا طبعا هو الأعواب يعني الأشياء اللي هي محسوسة يعني نقدر نقول ما سوى الله يعني ما والله كله ما سوى يعني الجنة نفسها الجنة نفسها بما فيها من نعيم وقيم وما فيها مما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر هي في النهاية خلق من خلق الله ما كذب؟ يعني ارفع همتك وانت تطلب الاخره الى ان تطلب في الاخره رضوان الله والنظر الى وجه والنظر الى وجه الكريم مش تطلب الجنة الردوسة الاعلى والحور والعين وبالكل فيه برضو ده باعتباره ثواب دنيا في الاخره لانه يعني هم قالوا الذي يطلب غير وجه الله وغير رضاه وإن طلب الجنة ظلم نفسه لأنه كحماد الرحى شبهه بشمال الرحى قال مكانه مكانه انتقالا ووصولا يلف, يلف في حاله واحد يعني يلف في زيد ايامه محال فات بجراج عليه جاته كحماد الرحى مكانه مكان من تكالم وصولنا سموه كده فإنسى إذا ربنا أخلصك بخالصه ذكر الدار اللي هي الدار الآخر وحررك من التعلق أحب الدنيا وما فيها من, من الزخرف اللي بريقه سحر عيون الناس وألهاهم وبيجيت اخروي ما قال إنا أخلصناهم بخالصه ذكر الدار يعني ما ما الدنيا طارين الاخره ها في الآخرة ما تغبي نفسك ما تظلم نفسك اطلب في الاخره وجهه يومئذ الى الناظره الى ربها ناظرة أطلب اطلب الرضوان الاكبر والنظر الى وجهه الكريم الذي انت بتكون طلب امام كده فاذا وجدت ذا من باب اولى تجيك الجنة وما فيها من حور وغير خليك شاقر يعني هناك مثل الم... المصري قال شنو قال إذا عشقت قال أشغل الأمر وإذا سرأت أسري القامل القامل قامت حالة كثيرة <تصفيق> <تصفيق> ما ستتكملت بحاجة كذا ما عندها معنى فإنت طالما تعلق قلبك بالآخرة الآخرة فيها ما فيها وأحسن ما فيها رضوان ربك والنظر الى وجه الكريم خليك على خيمة بيدة وخليها الجنة وما فيها من زخر فإنها هي كون وإن كانت في يعني في عالم فيه بقاء ما هو ذي العالم عالم السامدة لكن برضو أطلب الباقي هناك دمعنا ولا تصب صعب الآخرة الدنيا ولا ثواب الدنيا في الآخرة كذهر مشهري لأن من طلب مما عند الله وجد ما طلب ولكن لا يجتمع عطاء ومعطي في منزل واحد فاخلوا القلب بني للرب ودعوا ما سواه فما ضر شيء فات إلا هو واطلب وجه الله في الدنيا والآخرة يخل لكم وجهه ولا تحتجبوا عن الله بكل عطاء مهما عظم لأن الحق والخير والحياة في الله أعظم وذي طبعا انتبهت لها الرابع العدوية قالت اللهم إني إن كنت أعبدك طلب لجنتك فحرمنيها وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فصرينيها شوف هي تأكد تمام على أن قلبها متعلق بربها لا بسواه وإن كانت النار التي لا تطيقها الكائنات وإن كانت الجنة التي تشتاق إليها رواح الصالحين الصالحات لكن هي رفعة المتع إلى ما هو أعلى من ذلك شوف هذا كل تحييج للناس عشان يرفعوا الهمم إلى القمم طيب نجل الشرف قوله عليكم بني أن تستشعروا ثوب الكرامة بالله ولعافية بعزته وأظهروا فضل الله عليكم باعتصامكم بأوامره وحافظوا على نعمائه بالوقوف على مقام شكره في هذه الفقرة يبين الشيخ رضي الله عنه أن الكرامة الحقيقية للإنسان هي تلك الكرامة المستمدة من الله الكريم وأكرم الخلق على الله هم الأدقياء كما جاء في كتاب الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتباكم إن الله عليم خبير يبقى تستشعروا ثوب الكرامة يعني تطلبوا أن يكون ثوب الكرامة الثوب الذي يلامس أجسامكم الشعار من الشعر تستشعروا تستشعروا ذا من الشعر الشعر ذا هو الثوب الملامس للجسد والدثار اللي فوق له أن تستشعروا ثوب الكرامة بالله لما تطلب الكرامة أصله الكرامة المستمد من الله والتي هي طريقها تقوى الله يعني اطلب تقوى الله عشان تكون اكرم عند الله يعني ما تطلب كرامة ليس طريقها تقوى كرامة شيء عزة كذا يعني مكان اجتماعيه او وظيفيه او مادية او كذا لا لا كرامة مستمدة من الله الكريم واكرم الخلق على الله هم الادخياء كما جاء ان اكرمكم عند الله طيب ولباس العافية إنما هو في لباس التقوى والمؤمن العزيز يعني العزيز من عز بطاعة ربه والذليل من ذل بمعصية الله فلا ذل منه وإن بدا بعزه دنيوية زائفة يعني كثيرين حيقولك الله الله نذير عشين عز تلقى لما نقول عشرين عز طوال ينصرف الذهن الى الزخرف زخرفات الدنيا والبزخ والقصور والعربات الخارهة والمال الاسكال والوان وانواعه ده العز كده تنظر لا لا لا هي العزة الحقيقية انما هي في طاعة الله سلطان التقى وطاعة الله العزة يعني من كان يريد العزة فلله العزه جميعا فاذا كان لله العزه جميعا يعني انت اذا أطعته اخذت عزة من عزته يعني طاعته اكسبتك عزه لانك اصبحت عبدا له وحرا عما سواه فدي عزك شيء اشد نعم دي معزه كبيره كونه حتى تكون عبوديتك له وحده و... ولسه مشتركا، ها ده كان ما لكم قصة الفقير ذاك مع الشيخ ذاك قال الفقير مع واحد من الملوك. الملك يعني عجب بالفقير ده باعتباره ما شاء الله من عباد الله. صالحين صلاحهم بين ظاهر ما فيه كلام. بعدين عشان يكسب يكسب ودّه قال له يعني سلني ماشيتة ده ده الملك للفقير قال له سلني ماشيتة يعني باعتباره أمير يصدر مرسوم ملكي أو أمير أي حاجة هو دائرة يدها له دائرة وابنيها كم حبيل كم إذا تهجيلوا عليهم ما بعرف مين يدخل عليه في أي وقت دائرة كلامي أنا الدين أنا يعني <تصفيق> طبعا هو قال ب... ب... بكلامه ده يعني معناها احترم شنو احترم الفقير قال له اول لمثلي تقول هذا انت قال لي وتقول لي رلام جيدا تقول لي سأل لي ما ولي عبدان انا لي عبدان ملكا ما ملقتهم او ملكاك انا عندي عديد اثنين. ملكتهم هنا ابيدي وملكتنا كثة انا اكوز عندك تتة تقول لي اطرم ما هي اتا انا اخوز حالي شوف الفدير ده وحزته لما <تصفيق> ازه شديده اخوزته احسان الامير احتار هو حاجة فعام ما غايل كلامه ده يلقى رفض شديد اللهجة زي داخل من الفدير الاسع ما هي سايف الخالة السايع دول سايعوا تحتم عنده بس بيجي مرات كده في القرية او في المدينة اللي هم فيها دي والناس كلها تنكب بفوتر و بفوتر ما اقصلا ما اعتقد الانه يكون ردو فقال له خلاص انا في حاجه انا ما اعرف اتكلم معه طيب بس في حاجة واحدة بس انا دائرة عارفة قال له ات خلاص انا عفوا و عزرا حقيقة انا ما اعرفت انا بحقيقة اتكلم معك ولا اعرفتك ما عليش بس تسوريني العبدين قال ليك انت عبيد وليه انا اسياد انا مجايب حضر كده اقول لين عشان انا عارف قدري ابوتي مواعيني يعني انه بصور قال <تصفيق> له انت عندك الشهوة وعندك الشرص بيال انا زمان بيقو, بيقو عبيدي اتحررت منه بيقو عبيدي شهوة آه شهوه شهوة على اي اتجاه زعز عنه لكن زمان ملكتهم لم يعود يملكون ما حريص أنا على شيء ابدا ولا شهوه ما في خالص خلاص اتحررنا الحمد لله اكتملت العبوديه لله لكن الاثنين اول حاجه مش كده حريص عليهم في شان وذكه الامه دي كلها والشهوات تسع الوان واشكال من المصايب والملذات في اي حاجه دايره نفسك فيها جوالك لك على على صحنا ما صح أنا ما صحبه لي الله صاحي يا خديجة الله لا خلاص ما عاد اشتال أنا مولك العزة يعني قال ذي العزة قال و... و... قال والذليل ومن ذل بمعصية الله فلا ذل منه وإن بدأ بعزة دنيا ويازافا وأكبر مظاهر فضل الله ورحمته على عبده امتثاله لاوامر ربه واجتنابه لنواهيه واستقامته على نهجه لا من أكبر مظاهر قبل الله ورحمته على العباد ما توقع إذا وفق الإنسان إلى أن يمتثل الأغامر ويجتنب النواه ويستقيم على نهج الله ما شاء الله فضل الله وكان فضل الله عليك كبير فضل كبير خلق من الله وبعدين عشان كده لازم يعرف أنه هو في نعمة نعمة كبيرة فمن وجد هذه النمة فليحافظ عليها وليقرب الزيادة منها بالشكر عليها وشهود منة ربه عليه فيها لأن المولى عزيزيزي قال وإن ربكم لإن شكرتم لازيدنكم ولإن كفرتم من العذاب الشديد فشكر هذه عندهم أول حاجة باستشعار أنها نعمة وفضل عظيم ما زيه إذا كان ما الملائكة من, من حملة العرس ومن حوله في صورة غيره هناك يستغفرون أحلي الذين للذين آمنوا هناك ومن ضمن دعائهم قال وقهم السيئات فمن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفضل فإنسان كمن يقيه الله من السيئات والمخالفات ويستقيم على أمر الله بنعم عظيم شديد وبعد أن تحدث الشيخ ربي الله عنه عن كرامة الاستقامة وحث على الظفر بها أخذ يحذر من مفسداتها وآفاتها فذكر من الآفات والمفسدات الحسد نعوذ بالله والحقد والنميمة والرياء والازدراء لخلق الله وضيق الصدور مع قلة الحلم والبطر والخيلاء وارتياد أماكن الشبهات والموبقات كل ذلك باتباع خطوات الشيخة يعني إذا رزقت الاتقامة وطاعة ربك وانتثال أمره كناب نواهي أعمل حسابك من آفات تفسد عليك هذه النعمة وهذه الكرامة كرامة الاستقامة وذكرها الحسد والحقد والنميمة والرياء والزراء لخلق الله وضيق الصدر والبطر والخيالاء وارتياز أماكن الشبهات ومن الآفات الخطيرة والتي لا ينتبه لها كثير من السالكين طريق الحق عدم الرضا وكراهه الحال من أحوال الدنيا التي يوضع فيها العبد اختبارا لقناعته ورضاه بحكم ربه دي, دي دي طبعا دقيقة يعني كونه يعني يعتريك من المكدرات لطبيعه البشر يعني في اشياء تكدره تكدره والاشياء دي تكون متعلقه بالدنيا يعني مغانم تفرحه مغارم يكرهها وتعكر صفاه في المغانم في المغانم والمغارم ايوه هناك التلازم دائما تتذكر وما تتذكر لانه داء حال دنيوي وضعك الله عليه وانت كعبد يجب عليك ان تلبس ثوب الرضا في حال المغنم وفي حال المغرم تكون راضي عن الله في الحال الذي وضعك عليه طالما الحال هو دنيا, دنيا يعني يا الدنيا يعني, يعني. يعني شنو <تصفيق> <تصفيق> ما عشان كده يكون كونوا ممسوسين في ذات الله لو شيء في ذات الله وفي شأنه وفي دينه ما عليهش هنا لكن حاجة الدنيا كمان الدنيا دي ما تحرك ما تحركوا لا كون وعدم الربا والتسخط ومغالبه لا يعني القدر مره وحده ما اذا ما والتسخط التبرم وليه واحنا عملنا شنو, شنو لا, لا كتير <تصفيق> ما دي الدنيا دي ثانيه عشان ما بعد كثير يحس ما بعار لا حول ولا قوه وهو الحا ده دي مشكله كبيره قال ده من الاخطاء الخطيره ونقل أستاذ شيخ المحبذ لو تذكر جماعة في شرح الحكمة الطيبية في روض المعاني نقل قول سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه والشاذلي الرضيعان قال خصلة واحدة تحبِط الأعمال تحبِط الأعمال ولا ينتبه لها كثير من الناس وفيها سخط الله تعالى شوف ده كله قال و قول الله عزوجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله عليهم فاحبط اعمالهم قال الاستاذ شاري على هذا النقل بقوله هذا المعنى هو الذي حمل العارفين على السكون تحت جريان الأقدار وبذلك نالوا من الله تعالى عظيم المقدار والقناعه بالقليل من متاع الدنيا الزائل والجد والاجتهاد والاستعداد ليوم الرحيل هي صفات المتقين المخلصين الذين لا يلون على شيء في جرتهم لرب العالمين لا يفرون شيئا سوى رب الله ولا يبتغون غير وجهه الكريم فلا يطغيهم غنى ولا يشخيهم فقر لأن كل سوى والباقي هو الله وما سواه الفناء الخير كل شيء إنها لكم إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون ايوه لا لا ايوه واحد ما اكبرني نفسه بكين من الاشياء المحرش اوه حاجة طبعا وهذه مخالقة نعم وليه ما أقول لها قبل كذي احوال العبد خمسة اربعه زح عن وفي الاربع دين بيجي تابع في المعصيه تصاغ بالمعصيه نعم ومقتضى الحق حل المعصيه التوبه والاستغفار والاقلاع الفوري نعم والاقلاع عن الحاله ترجع تصح في ربك وتتوب وتطلب منه المغفر يا رب وتطلب منه ان يشفيه من هذه العله الا خنقيه يضيق اخلاقك بما فعله بك ربك دي درسه كتير هو اصل واحد من العذو المرموق كابيه كرئيسه كشيخه من عمله حاجه يا قرطه كده درس يستحى ما يتادب بكشير ولا ببن فارغ مش كده صح احتراما لو جات دي من اخوه ولا زميله الله جاد بقوله <تصفيق> لكن احتراما للجهه في بعضين البعض الزول يسكن ماء وجهه ومسكنتان ويتأدب فما بالك برب رب العالمين مم. فالإنسان طبعا أنه ما يتذكر هو وما في حالة ذكر لله وأنه هو الذي يفعل فيه ما يفعل فلذلك طوالي بيقوم شنو بيزعل ويعكر وكما ذلك ويقوم يبدو فارغ طوالي ينتبه ما دي مع فيها الحال طوال يرجع ويتوب ويستوفر ويسأل الله أن يغفر الله ويتوب عليه ويشيه من هذا الداء حتى لا يعود يتكرر منه ما حصل كده وعليه بصحبه الأخيار عشان يعدو حال الربا والتسليم في الاخيار الأخيار بتعلمك كيف تتعامل مع الله الواحد الجبار وكهاف أه؟ حديث نفس حديث ما حديث نفس يعني ترجمته قالا ولا أه ولا فعلا مشيده من من تأمين مما تجاوز الله عنه أه بعمة الـ الـ الـ الـ الـ الـ المسلمين أما للخواص يحاسبون أنفسهم حتى على نعم خوافق ذات حجمها ويستغفر منها حديث نسمه تستغفر من خطران في جو مش كده تستغفر علنا الله وكبر رحيم عليك تجنه ترمي <تصفيق> الخادم <تصفيق> ابليس على السفر ده للجميع عشان كده قال عليكم بلا اله الا الله والاستغفار طيب قال اكتهلوا بهميه في شبابكم ذا كلام للشباب من يبلغ من لم يبلغ سن الكفولة لسه في شبابنا ايوه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اجتهلوا بنيال في شبابكم وليكم ملء أبرادكم حزما وعفافا ونائلا لانه يا جماعه الشباب بحكم مرحلة العمر اللي هم فيها اهتمامات وميولات مختلفة طبعا عن الكهول يعني بطبيعة الحال يعني فهو داير يخالف طباعه بتربية عالية وصهم راغي فقال اكتهلوا بنية في شبابكم وليكن ملء أبرادكم حزما وعفافا ونائلا وريض بنية عقولكم على الشجاعة في اختحام دقائق الفكر للخروج بالعبر لأن جبن العقول يورث الإنسان الجهل ويضيق عليه الآفاق ويسد عليه منافذ الحق التي تدخل أشعة السعادة ونسيم الحياة في القلوب شوف شفد فائدة العلم ولا تحجمن بني عن قول الحق الموزون بالعقل بل عليكم أن تكتهلوا في شبابكم عزما وحزما وعقلا وآناتا وروية ولن وعاب شباب بالعقل ولا تصغرن أنفسكم عن طلب المجد بطلب المعرفة ولا تعلو بها عن احتبال الفرص للعلم بما جهلتم يعني ما تتعالوا عن احتبال يعني اقتناص الفرص للعلم بما جهلتم يعني الزلكان ما اعرف حاجة وليه الفرصة يعني يعرفها ولو من من دونه ما يتعالى يقولي يا نحسع اغفر جهلي اليده يوريني حاجة انا ما عرفها وابقى جاهل لا لا ياخي ما تبع علي. خليه خل ما له يا اخي يوريه ما انت بتوريه ما فيها حاجة ولا تعلم عن اختبار الفلس للعلم بما جهلتم فإن الكاذب بنية من ادع الاحاطه بالعلم ولتعلموا بنية أن طالب العلم لا يشبعوا وما أتيتم من العلم إلا قليلا فاكثروا بنية من مشاورة أهل الورع والدين والفقه وخذوا عن أهل التجارب ذوي الأسنان الاسنان من السن كبار السن يعني والبصر والرأي والعقل والحكمه ما يصلحكم ستفيد من الخلاص الآخرين، لهم. واجتنبوا بنية مشورة أهل الدقة الدقة البحث يعني في الدين والرقة في الإيمان والكزادة في القلب واليدين الكزادة القبض والجفاء، آه يع. في القلب واليدين لأن دقيق الدين دقيقة, دقيقة الإيمان لا يتحرز من اقتحام في محارم الله ولا يتورع عن سيء الابتداع، أما أهل الكزادة القبض والجفاء في القلب واليدين فهم أهل الشح والحرص فلا تدنوهم منكم واعلموا أن الإنسان مثل ما كان شحيحا حريصا على ما في يديه كان كثير الأخذ قليل العطاء ومن كان كذلك اضطرب أمره ولم يستقم له إلا قليلا فأحسنوا إلى الناس فاستعبدوا قلوبهم ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل فالمحسن بني حبيب الرحمن ما على المحسنين من سبيل مع المحسنين من سبيل يعني ما فيهم درب لامن يلاع ولا يعاض مع المحسين سبيل يعني ما عند حليل غير ما تلقى في في المثل مع من سبيل المحسن ثاني عندك له كلام ما تقدر تتكلم مع من سبيل شريطة ان يروج الله في احسانه ايوه ما يغري عشان نحكي يقولوا, يقول. يقولوا عليه شنو وإن رحمة الله قريب من المحسنين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفص من خير فليو عليدين والأقربين واليسامة والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله بجعلين إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتلتوها فقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فتحروا الأخيار بنية كالإستشارة واستعينوا بذوي المرؤة والشرف والأخلاق الضفاعة في كل عمل تريدون فيه العون واحرصوا مني أن لا تتخذوا بطانكا من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا الذي أنت عارفين معناك الدارج يعني ما بقصروا في أن يدقسوكم ما نقصر في تدليسهم يعني كل ما نلقى فرصه يدغسك ان شاء الله يدغسك وتصحى على وعامل فيها نصوح وحبيب له لا لا يقصرون يعني يهبلوا بكم هيك لا يقصرون خبال ودوا معن التبك يعني يحبون ما يقلون ما يوقعكم في الحنه الشباب والشبا ودوا معن التبك قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر مما تبديه هذه الدماء قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعفين هذا الإنسان يتحرم حوله من الصحاب ومن الأحباب من الأصدقاء ومن الإخوة فما يعني يختلط ويصاحقه أنا السوء يعمل فيه العمائل ويضغشة وهو قال النفس المصاحب للناس وهم مصاحب لهم مجارمة يخرب عليه دين الدنيا ولتعلم بني ان الشح الشح طبعا البخل والاحب يعني قال اول ما عصى به الانسان ربه طبعا يعني اذا كان بمعنى الحرف طبعا لانه يعني قابل وهابيل بقصته ظاهرة طبعا ابن ادم ربنا سيدنا عليه السلام اشس شرس, شرس أحدهم على انه ما يمكن أخوهم من زواج من تعلق بها قلبهم توم فيعني دفعه الى خط اخيه يعني بمصيبه كبيره فاول ما عصبه الانسان فقوا انفسكم واهليكم نارا يعني الحس والشح في السودان بيقولوا الطمع طمع فح فح الوعيوب مش كذي نعم عقب الرجال نعم عقب الرجال يا النساء <تصفيق> <تصفيق> ما ما بيعابن بالشح ولا كيف طمع حتى على طبعا طبعا حد اه في <تصفيق> الدين اه طيب وقال فقو أنفسكم أهلكم نارا وقودونا الناس الحجارة واتقوا النار بنيه ولو بشق تمره يعني معناها أنت لانه الإحسان والمعروف الذي يعني تؤديه لأنه أنت عميل مع الله والمولى عزيزي يعني لعظمته وجلاله قدره كل الدنيا تنظرون مليون مرة وشينه يعني في جنب الله ولا شيء؟ فياك يا أخي تشي نص في كمرة، شي شي كمرة، آه؟ لا ممكن ت تقول ليك سلامه، فما تقول يا اخي تبيش من يا أخي يا اخي يا أخي أدي حاجة كويسة ولا خلي لا لا يا أخي لا إني يا أخي يا خدا لعندي جود موجود يا اخي ممكن ربنا يقبل من دا يا اخي يعني يمكن لانا بشوف بشوف انه سمحه وارى فيه نفسه ده يمكن الدنيا بشوه الشي يقول لها اكتشافه روح اخرها عملك حاجه عندي اخير انا احس بالتقصير وانا اعمل عمل خير مما احس بانه انا اعملشتها حاجه اخير الاحتاج بالتقصير عندي حس الزود مثلا بيقوم بالخدمه يقول لك بعد يقول لك بالجلبه يقوم بالخدمه يقول لك الله والله يا مغصري ما عمل حاجة تريد <تصفيق> تكون أكبر من خدمة من خدمة ليك كلها ولو عمل لك أحسن خدمة وحسسك بأنه عمل لك حاجة آه دي كاياته همه همه همه لذلك اتلقوا ده بشقي تمره نعم وردت عزا استكبارا ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق والشح خذي والبخل عائق عن المكرمات والحرص مطيه الخذلان ومن يوخى شحنته فاولئك هم المفلحون واحرصوا بني على الكسب الحلال فان الكسب الحلال يضمن لصاحب الانفاق في الحلال شوف الميزة يذهب الحرام حيث اتى يقول لك يعني الحرام يمشي الحرام والحلال يمشي في وجه البر والخير لأنه اكتسب من طيب وانفق في طيب ربنا ذلك هي الأسباب زي ما أخذه من حل من مصدر طيب تنفقه في طيب والحرام يجي من الحرام يمشي في الحرام يذهب الحرام حيث فتجنوا بنية الخبيثة انه نازع الى الخبيث وان ك الرحيل الطيب في كل رزق وعمل وقول وصهر وختن لان الطيب يدعو الى الطيب ولتعلم ان الله طيب ولا يقبل الا الطيب ومتى ادخل الانسان حراما في جوفه كان ذلك حجابا دون سماع دعوته فأحلوا بني مطعمكم ومشربكم تستجاب دعوتكم واحذروا الانفاق في الهوى فانه حجاب دون الهدى يعني تنفق انفاق وكان ساله كاسده لازمه تشن والله الرزق كذا مزاج كذا ماذا اها ان شاء الله انفاق هذا كله ما اهتديت به الى الله ولا الى ثوابه ولا الى رضاها وحذروا الإنفاق في الهوى فإنه حجاب دون الهدى الهوى مصير خبير أها في الشرحي قوله رضي الله عنه أكتهلوا بنيا في شبابكم وليكملوا أبرادكم حزما وعفافا ونائلا وريضوا بنيا عقولكم على الشجاعة إلى آخر ما قال في هذه الكلمات دعوة من الشيخ رضي الله عنه للشباب بالعمل المبكر لاستكمال خصال الخير ومكارم الأخلاق وصفات الرجولة والشهامة والكرامة بعيدا عن طيش الشباب وشغله بمتطلبات الهوى وأغراض الجسد الثاني والأهداف الدنيوية الدنيئة وعند الجولان يعني إلا ما رحم ربك. أغلب الشباب اهتماماتهم بعيدة جدا طبعا. وقد بدأ الشيخ رضي الله عنه في وصيته للشباب لتحقيق هذه الغاية النبيلة اللي هي يبدو الإنسان أكبر من عمره يقول الله فلان أكبر من عمره كثير. سعي لكن شاء الله كبير وكذا وقد بدأ الشيخ رضي الله رضي الله في وصيته للشباب لتحقيق هذه الغاية النبيلة وهي وهي في مرحلة الشباب بلفت أنظارهم إلى أهمية العلم والمعرفة فحثهم على اقتحام مجالات العلم والغوص في في دقائق الفكر والمعرفة للخروج بنفائسها والفوز بجوهرها وذلك في شجاعه وثبات وقوة وطمأنينة. فلا يصبح الحياء في طلب العلم ولا الأنفة تكبرا في اكتساب المعرفة وكل الناس طالب علم عالمهم ومتعلمهم من قال خلاص احاط بالعلم كل ما محتاج دعنا من المهر إلى اللحظة وكاد ومن الدال احاط بالعلم ليزهد في طلبه ولا خير في الدنيا كما جاء في الحديث إلا لثلاث هذا سيدنا أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاه وعالم أو متعلم يوقع معناها إذن البهد ملعون مطرود لا حول الله بالله وقد نبه الشيخ رضي الله عنه في أخذ العلم إلى اختيار أهل الورع والتقى والبصر والتجربة والعقل والحكمة من العلماء وما كل حامل علم يؤخذ عنه لأن في بعض حملت العلم من سوء الطباع ما يخشى معه فساد علمهم بسببه بسبب سوء الطباع وقد لا يدري طالب العلم المصلح من المفسد ما هو المتلقي فيضطرب عليها أمره ولا يكادر يستقيم له حال كما نبه الشيخ رضي الله عنه إلى ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق فيما الكرم وفي الكرم والإنفاق يجب الانتباه لبوابط وفقه المسألة بدعا من ترتيب الأولويات في وجوه الإنفاق وذلك بتدبع آية البقرة المذكورة في آية البقرة المولى عز وجل قال فلي الوالدين بدع بهما والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل حتى مرتبا <تصفيق> أمشي بالترتيب وتحرط متى بقى بالدليل زي ما قالوا حالنا السوداني دع بعيد وأقرب والأقربين محرومين من خيره فلي الوالدين الوالدين والأقربين وليتامى والمساكين وابن السبيل وتحر الطيب وتجنب الخبيث فيما ينفق من مال اه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولاستم باخيه لا تغمروا فيه وتخيل وجوه البر والبعد عن التبذير وتوخي الاكدال حتى لا يقع في الاسراف والانفاق في الهوى لأنه كما قال الشيخ واحذروا الانفاق في الهوى فإنه حجاب عن دون الهدى وليحذر المن والأذى والرياء والسمعه وغيرها من أفات الانفاق يبقى الانفاق والكرم اللي حتى الشيخ عليه ليه ضوابك لأبد من فقهها ومعرفتها سلاح جو كما أنه يجب عليه تجنب الشح والبخل والشرس باعتبارها خزايا وعوائق وخدلان لأهلها عن بلوغ مراتب المقربين الاخيار وحتى يعانى العبد على تحقيق كل هذه المقاصد النبيلة والغايات السامية بالانفاق عليه أن يتوخي الكسبة والرزق الطيب والمطعم الحلال الله أكبر What's <laughs> النائل الاعطاء من النوال <تصفيق> يعني الشيخ رضي الله عنه لأنه ضوابط الانفاق وفقه يعني دقيق هو من الصعوبه يعني الانسان يعني ينتبه له ولا بد الانسان فيه من عون قال اهم شيء يعين الانسان وعلى اتدام ضوابط الانفاق تحري الطيب كل كسب جبال يعني وث الكسب من الحلال يتحر الحلال عند كسبه يعان بعد ذلك في انه ينفقه بضوابط الانفاق وفقه الانفاق في وجه البرد بالوصف الذي يرضي ربه فلان والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكيدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون كما جاء في ذكر العراق فلذلك يعني تعالى تحري الكسب الحلال يعين صاحبه لان ينشقه في, في الوجه الحلال ما يقول سافر يخم من أنفقه ومن المشاكل المشاكل شنو بالذوق يعني في مشاكل ذا؟ يعني ما التميل بداية من البداية, البداية خالفته وارتكبت الحرام فما تطمع فيه؟ فإن في الله يبارك لك إن إن إن الخبيسة لا يمحو الخبيث زي ما قال في حبيب قالوا لا يكسب عبد المالا حراما فينفق منه يعني على عياله فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه لا مردود عليهم ولا يتركه خلف ظهره ويموت إلا كان زاده إلى النار إن الخبيث لا يمحو الخبيث مشكلة كبيرة ربنا يحفظنا والمسلمين ودي الناس يعني دي مشكلة دي يبلوا عام إن شاء ربنا أحفظنا وإياكم النجاة جاء جاء سوف النجا كثير الزياده ما قال ان السيئة إن الله لا يمحو السيئه بالسيئة ولكن يمحو السيئه بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث ذاك الحديث ذا العنوان الاخير وهو الشيطان وعدو فاتخذوه عدوا اه يا جماعه مع معروف الشيطان عدو يمكن لا تجنود ذاته يقول عدونا وفي نفس الوقت هم جنود ليه لكن في سياسه في محاربة الشيطان زمان قبل كده اظن في مجالسنا دي ذكرناها لو الناس اتخذوا السياسة ديك الشبان محزوم لا محاله لكن اذا فقوا السياسة ديك ومشوا بسياسة المواجهه والمصادمه والانشغال بهم مرحب لانه عنده وسائل ذاته انت ما عندك يراكم هو قبيل من حيث الآثة انت عدوك اذا شايفه فقلت ما دي لا ما رجحت كفت عدوك عليك ها؟ يمشي لكبير عشان كده؟ يعني نرمتنا الشيخ بعدها نشوف قالوا وعلموا بني أن الشيطان عدو الله وعدوكم فاتخذوه عدوا ولا تركنوا له يوما ولا تفتروا عن حربه ساعة فإنه عنيد مريض خفي دقيق يجري في الإنسان مجرى الدم فإن نفق في معاطسكم طبعا كيو... كي... كناية عن محاولات الشيطان للإغواء النفق في المعاطس معاطس الله الأنوف عنه وهو الآن فيه كناية فإن نفق في معاطسكم فذكر الله عشان كذا جعل الإنسان ما نعطس بيقول الحمد, الحمد لله أخبر الله لكم السيطان وَذَلُّوا لَهُ لِلَّهُ وَلَا يُحَسِّنَنَّ لَكُمْ الشيطانِ سُوء أعمالِكُمْ بل اذكروا الله كثيرا تأمنوا لما الشيطان. وتواضعوا لله بين عباده، ولا تصعروا حدودكم للبشر، ولا تحملوا أنفسكم على ظهور الناس، فتحملوا يوم القيامة أوزارا مع أوزاركم. فلا تحملوا أنفسكم على ظهور الناس من نثر د نهي عن التكليف. يتأذل مثلا يكون مثلا عنده تقدير في نفوس الناس، يقوم يستغل التقدير ده. التكليف الصغير وكبير صغير وكبير أدنى وأدنى الكتاب هذه هذه ولا تحملوا أنفسكم على ظهور الناس فتحملوا يوم القيامة أوزارا مع أوزاركم شو التأه. وانظروا للناس بنيا بالعين التي تحبون أن ينظروا بها إليكم ومن يهين نفسه فلن يجد لها مكرمة ومن يهين الناس كان عند الناس أهوا إما هم عنده وكما تدين تدان فتقبلوا بنيا عباد الله على إلاتهم ولا تكلفهم ما لم يعتادوا وإن كلفتموا فأعينوهم وإن دخلوا عليكم في هيئه لا ترضونها لأوصوشكم ولا يرضاها لكم احبابكم فلا تعيروها التفاتة وان ابدى بعض الداخلين جهلا فليسعر حلمكم وان غلب على هجر القول فلا تغلب على حسن الصمت فان الندم على الصمت في غير حق الله من الكلام هذا توجيه كأنما ليه ليه للمشايخ وبجوهما الناس من صنوف صنوف البشر من كل اللي عميق وشكال وأجناس البشر مختلفة ده الكلام ده خطاب ليدي يعني أرضاب المراتب يا أولاد المراتب زي فتقبلوا بنية عباد الله على إلاتهم ولا تكلفهم ما لم يعتادوا وإن كلفتموهم فأعينوهم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 وانت يكمل خمله ما تعملوا منهم الوضوء وتخريب الشعال ممكن زوله الزوب له وما عارف هاليش طغوصه ما عارفه فبعدين ممكن حيث فيه خير جابه هنا وما كان ممكن كله يقبل عليكم شوي شوي عاكي درجات شوي شوي برا يعمل بعض الداخلين جهلا كمان في واحدين مش ساكي طريقه الدخلة ولا كلام ذاته فيه تعدي وفيه بلفظ يعني فيه سخف ويغ قال وينغلب على وجل القول كلام قبيح يعني غلبوا ما قدر يسكت به كويس فلا تغلبوا انتم على حسن الصمت طالما الموضوع يخصكم انتم ما حد من حدود الله ولا حق من حق الله باع الصمت فيه اكرم من الكلام قال قوله عالم بنية أن الشيطان عدو لله عدو الله وعدوكم فاتخذوه عدو ولا تكنوه يوما ينبه الشيخ رضي الله عنه إلى عدو خطير وشر مستطير هو أخبص الغارين سماه الله في كتابه الغرور لكثرة تغريبه بالإنسان الشيطان من أثمائه الغرور أحوالي غررنكم بالله الغرور كما سماه عدو في صورة فاطر أيها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فله الشيطان ان الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا انما يريد يربه ليكون من اصحاب السعير وللنجاه من هذا العدو ارشدنا الشيخ الى ذكر الله تبارك وتعالى شوف الذكر يعني تواجه كيد الشيطان وحمل النفس على أمر الله مهما كان مر المذاق فالخير فيما أكرهت عليه النفس ورغمت فيه أنف الشيطان وما حرب الشيطان بأفضل من اشتغاله بذكر الله وحمل النفس على ما يحبه الله وإرضاه بدلا من اشتغاله بتفنيد وساوس الشيطان ومحو آثار قطاع ما تجاره فهذا أبو الحسن الشاذلي الشازة لديه أبو تلكم السياسة, السياسة الرشيدة قال يقول في فهمه الراقي للآية بآية سورة فاطر المذكورة على اللي هو يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا لا إقامة كيف قال قوم فهموا من هذا الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان فشغلهم ذلك شغلتهم عداوة الشيطان عن محبة الحبيب لا ان مشغول ليش. انت اذا كان دخلت في مشغوليه خلقت تستعبك هذه المشغوليه لا هات تجد فرصه ان تشتغل بسواها وقوم فهموا من ذلك ان الشيطان لكم عدو وانا لكم حبيب فاشتغلوا بمحبه الله وذكره فكفاهم من دونه دل دل عرفوا لانه انت اذا كان جاريه الشيطان في تفنيد وساوسه والرد عليه في كل صغيرة وكبيرة وتحذير الناس منه يمكن النجاة ما جايبين له خبر تقوم انت تتذكرهم يكون بعث المفوس يقول بالله في حاجات زي كده نمشي نشوفها بس اطلع تقوم تجيب له زباين في هذا انت اخر اجي وسيرة خالص يشغل الناس بطاعة الله عشان يكون ده رد يعني عملي وحورب الشيطان بافضل من الاشتغال بذك الله اي ان العبد اذا صرف همه الى الله كفاه ما سواه اشتغل بالله يطفيك ما سواه فلذلك يعني الاشتغال بالله ده احسن رد واكبر مضاد ويمسي من كل ناسف الاشتغال ولان الانسان اذا كان في ذكر بالله صار في حزن وفي الحصن لا يستطيع الشيطان ان يغربه بل للذكر أنواب وسهام إذا توجهت نحو الشيطان علي جيه تمي سيدنا عمر رضي الله عنه كان جاء سلك فجن سلك الشيطان فجن <تصفيق> ومن كان شغله بالله كان عبد الله حقا محفوظا بالله لا سبيل الباطل ولا لجنوده إليه والمولى عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة تولى الله وتوكل بحفظهم والدفاع عنهم هم, هم تمحضوا وتفرغوا لعبادته وذكره وتسبيحه وحمده خلاص شعارهم في الحياه قول الله تبارك وتعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فالشغل بما سوى الله عند هؤلاء الخواص ولو كان حربا لشيطان والشغل فالشغل بماسي والله عند هؤلاء الخواص من علامات الافلاس يا اخي ما تسكن بالفر فما حتى ضروا مثل يقول كذا انا وريتكم ليه يعني باب المثل ب... بكلب على باب سيده كنت جاي ماشي بالشارع العام الكلب طبعا عاده النباح بي ماشي عليه فعلا ما انت جيت مر بجنب بيتك من دم خليك هاي فرضك. انت عندك خيارين تعمل اشارة خفيفة كده لسيد القاعد في كورسي سيد الكلب يمسكه بسهولة بدون ما تخش معه في حرب او تخش معه في معركة او سيد الكلب يعاني الزاعد يقول بعث انا ما شايفني انا كان بك فيه المهمة قامس بيه بطر كده يا نشوف بطولته معه فتخش في معركة مع قالوا اما مزق السياب ده كان خلاص. في في او اصاب ايهاب اللي هو الجنب ده خلاص ده انه معناه ادعلك شنو لك هو بان هو <تصفيق> بان <تصفيق> <تصفيق> فعشان كده اشتغل بالله يكفيك ما واحد فلذلك قالوا اشغل نفسك بالحق والا شغلتك بالباطل يعني انا مرة بذكر ماشين كده بعدين في واحد فاتح له كلام بتاع خطيبني يتكلم عن الانترنت ومع افلام شنو العري وما تعرف مين واشياء كده انا جاه اول مره اسمع بيها ابو جماعه حاسه انا لنا هسه تجاوز سنه وخمسين ماشي للستين 60 حاجه زي دي بالله حيازين سبحان سبحانه من الناس سبعة عشر يمشي طوال يمشي يفتح يشوف اللي يشوف هو, هو لهجه ولحجت تحذير تحذير وتمفير لكن لفت نظرهم كويس ان ما عنده خبر يحب شيء ثاني ما يمشي يفتحه من حيث داعير يصوفهم جاب نبتله حول الله كلام ذاته تفاصيل لما الركاب قالوا يا أخي كلنا لنا كلاما <تصفيق> يا أخو ماذا يرين كلامنا نحن ما لازمنا يا ما... أخو قالنا يا جماعة ما وعظ <تصفيق> الله في حاجات هنا والله ولا ببالنا ما بتخطوه هالساعة ده غير يلفت أنظر الشباب المراهق واللي أحبوا شيء عندهما منعه ويلفت نظره عشان يمشي يفتش عمل شنو ما هو عليه الله حاسي التعري ت... والفحش والخلع دي فجل ما بيعرف عيبه الصغير بيعرف أنه دعية دشئ. انت بتتكلم عن إيه وعن حرام اصلا معروف يعني ما جالك عشان كده لو شغلت بالطاعة وذكر الله وحببت قلوبهم. حبب لي الايمان زيه في, في وكره لي الكره في الصلاه والافان وجعناه كذلك يكون كويس لكن لما انت تجي بالفارغة بالفرغه دي ادو يمشي يقول لك كذا الناس ما لسه سوا خلينا نشوف الحافه شنو بعدين ما هي لا بيكون يعني ما حقق هدفه يعني الكلام في المواضيع دي يكون ما حقق يكون هدفه جاء بنتائج عكسيه الله يسلمك وياك شيء أحسن وسيلة لحربه الاشتغال بطاعة الله وذكره والانصراف عن سحاته تماما ويحذر الشيخ رضي الله تعالى عنه تحذيرا قويا من تكليف وتسخير عباد الله وستغلالهم للأغراض والحوائي الشخصية وعبر عن ذلك بقوله لا تحملوا أنفسكم على ظهور الناس فتحملوا يوم القيامة أوزارهم مع أوزاركم ودي كثيرة جدا للأسف الشيء وخاصة في أوساط الفقر والله يا جماعة يعني أنا ملاحظة شكاية يعني تكليف شديد تكلئ شديد بعدين الشيخ حذر عامي تحذير واضح. عامي وهذا الشيخ هذا شيخ ثبث ولكن أكثر ناس مكلفاتي الفضر دي حق وجاته ناس كبيرها يعلقوا عشان يذكروا الناس بها ولا تحملوا أنفسكم على ظهور الناس فتحمل يوم القيامة أوزارا مع أوزاركم كلام شديد خلال ويبصي الشيخ رضي الله عنه أبنائه على تقبل وتحمل الناس على علاتهم والترفق بهم في الصحبة وعدم الاكتراس لما قد يبدو من بعضهم من هيئات ومظاهر قد لا تدل على الاحترام والتوقير يوم الدين وجمع الناس ولا كذا بل إن الشيخ رضي الله عنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيحس أبنائه على الحلم والصفح حيال ما ما يبدوا من بعض الناس من التعدي والجهل والكبيح القول وذلك بالصمت والصبر الجميل طالما التعدي لم يكن في حق أو حد من حدود الله وإلا إن كان في حد من حدود الله ووجب الغضب لله والانتصار للحق أفسر أو أدخله الحمد الله التوفيق والنص هو الصواب من التعويض ونسال الله الهدايه لنا وللمسلمين امين اللهم اهدنا من هديك ودللنا من صراطك المستقيم من, من عاقبني وقسمنا بحسن ختام على دين الاسلام وصلى الله وسلم وبارك على خير الانام عبدك وحبيبك ورسلك سيدنا محمد ولا تنظر وترضيه سبحانه يرزقنا بها محبته والعمل بسنته والموت على ملته واحشرنا اللهم مع في زمرته الناجيه من قيامتي يا رب العالمين واف كلنا والمسلمين بالحور بيك ويسعوا وسفهم سلام الله عليكم سليم الحمد لله رب العالمين لباس الله ان <تصفيق> <تصفيق>